ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.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 السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان على قلوبكم بتهِ الأقدام إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا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 وَمَيِّ وَلِهِمْ يَوْمَ دُبُرَهُ دُبَرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَيَّ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا أُوَاقِهُ جَهَنَّمُ وَبِسَلْمَصِيرٍ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 وَإِن تَعُودُونَ عُدْوَ لَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتَلْفِيَ تَانِنَكَ صَاعَلَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤَدِّهِ آلُهُمْ وَآلُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يُكُم خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ